Book 2 7.6 7.7 7.7 Të argumentosht diqka 2 Juallilu shejën Mraqa mëthnej Juallilu shejën Pse nuk e ardhur لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ اني شيء كنت مريضا كنت مريضا نوكيرتا سيبسي إيشا إي لم آتي لأنني كنت مريضا لم آتي لأنني كنت مريضا سنكردي ايو لماذا لم تأتي لماذا لم تأتي ايو ايشتا الوضع لأنها كانت متعبة لأنها كانت متعبة ايو نكردي سبس ايشتا هي لم تأتي لأنها كانت متعبة هي لم تأتي لأنها كانت متعبة بسنوك أردو أي لماذا لم يأتي لماذا لم يأتي أيس كيش تتشيع لأنه ليس لديه رغبة لأنه ليس لديه رغبة أين Se pse nuk kishte dushija. Lem ja ti li annahu lem jargab bi dhalik. Lem ja ti li annahu lem jargab bi dhalika. Pse nuk arde t'ju? Limadha lem ta'tu? Limadha lem Sejjaratuna mu'attala. Nuk erdem, se pse makina jon, ësht e prisho. Lam na'ti li anna sejjaratuna mu'attala. Lam na'ti li anna sejjaratuna mu'attala. Pse nu k erdem jersit? Limadha lam je'ti annaas? لماذا لم ياتي الناس؟ اتخضون ترينين لانه قد فاتهم موعد القطار لانه قد فاتهم موعد القطار لاتنوك ايرتن سيبس لم ياتوا لانه قد فاتهم موعد القطار لم ياتوا لانه قد فاتهم موعد القطار. سنوكيرتي. لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ نوتمليوهي. لم, لم يسمح لي. لم يسمح لي. اون نوكيردا سيبس نوكماليوهي. لم آتي لأنه لم يسمح لي. لم آتي لأنه لم يسمح لي.